الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين برزان الخشيشان جيشنا بابي بسجوار لخوان النوو شرح كتاب مختصر غياب الصالحين هن عالمو الزانايب الرئيز نووي رحمة إخوائي قولي لبيت لما ما مصد فرميت باب تغليظ عقوبه من أمر بمعروف او نهى عن منكر وخالف قوله فعله تفرمي أن بابة باس أو دكات هرشو تندي عقوبها فرمان بکا بچاکا و نهیب گله خرابہ بلان خسکئی گفتاری پیچوانی کرداری بیت لوی دین ادی او مان کردوان امر کردن بادشاہ کو نهی کرن فرض کفایہ کار یی گرن گومہیم لس مسلمانان کان امر و د فرمید او کسانہ شک أجل خويا شاكين تيني بواضح خلافنا هنا بس بدم دعوابكنو هرب دم قصبكنو بكنو, بكنو خوين هجان هيجان لبارنا به أو عقوبه طريق خواي جرب أو كسانا هي شو جي قول يعني مخالفك يعني كدوين مخالف قصة خيانة بابو تغليضي تغليض وات التندي هراشا عقوبي خواه هيبو أو كامر كأمر فرمانك فرمالك بتشاكى نهيه كلخربان دخلت لك شاك بكن او شاكيه او فرض او واجب اما خير بك ان جامدا خوشلت وانا هي انجامي بدات بس نيكت هاي يا باوري يا باوري كم ترخمه يا خويه محتاجه اجلي اخوانا زانيه هات هو كارك يدريها بيد ما دام فرمانك قال تشتهو خويه لباراني وجيب جيناكا يا نهي دك لخربا خدغلك لخربات خوش دورنا كلخربا كل دس لنا لخربا قيه قول كي سكان قفطار المخالفين كذا وكان ذي أو خويبه هي أنا أقول من خويه يقولي بالمعروف وناهي عن المنكر أبي خويه هستي بمعروف وازمني لمنكر أوصى شاكب خلال اللي دردناك والباور بناك لأن الراسة أو قصيبك لأخو رايبيت وانيا يبوه خلال دردناك ويدوا فنقل بأخوة قول مهربانا ويدا فرمان أهل الإعلم داعي بان قواز خواز بو إسلام فرمان كربا شاكو نهيكر الأخرافة ذا بيقصة كان مطابق ويكسان بلا قرد وكان داع ابي كاتد بان قواز داك يبوه خير شاكردن ابي إنسان خوتي ذا بيت دي او و. دوريين كثوب إلى خراب كردن أو ساق سكان ولاجيري وقبول به لا إخوة جورج دعوتي ما قبولتها يا ما مصر أحمد إخوة جورج لبيت شن آتيك هنا وتوه فقال فرمودي قال فرمودي كان في غمار صلى الله عليه وسلم أبو أمبابي إخوة مع عنوانه دفرمين قال الله تعالى إخوة جورج فرميدي سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وإنتم تتلون الكتاب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 آي عقربونا كنكار، هندي يا من أبو أبو, أبو في شهادتي في غماري خوي محمد صلى الله عليه وسلم ينده ليهودي كان آي أقول برا سيد محمد في غماري خوي وحقيقة هذا بند كسر عربي كان ينقول برا مكاتب بخلك ينده قلت أي دواي أو ديني بقول حق خوي ناقض من وتكبر وعنادا إن دخوي تعالى أقل لو وجدك ندلي جا فر من خوي عز وجل آي كي لا يقشيا وبيوئه لكتاب با خارجی بلند شاکب کنن بیرد تانه به همه شاکب کنن ولیم خود تان لبیرچو تو آیا با خارجی بلند شاکب کن خود تان شاک نکن کتابش اخوان نو علم تان هی اولی کسی جاهل بند آزانند چون چونی دینی حقی کربازی حق محمد راسته ولیم مقصر لد وای عقل بونا کن کارو خود تان اوفر مدام زکدو دوای حقیقت نکون تاکی خود تان ناقفلت و آیات که آمدابزی بخرج وقال الله تعالى اخو فرميت سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مفط عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون افرمي اخو عزوج ايوك سنيمه هناه ايمان دارا بوتي قصيده بو أقصد كانوا بعمل جبل جنا كانوا كبر مقتن ما قد وات التورط توان يعني توريخها خايف على الزوجات جورتين توريها يعني توان توري الجورثان كذو كاتي إيه وأرين وها بكنوا ختان دور لي بعمل جبل جنا كانوا زا الهند يا روايات أفرمون أجيران لحصلي وصلي الرحماتي خايلي كخطب خي وطاع خي أبو فرمن ما مستا فتريك زورة بسي بند آزاد كدن كبند آزاد كدن ورقيق آزاد كدن قال يا خير اللي أخوة يا ربان فرمي إن شاء الله جمعية روش باسي نكرت جمعية روش باسي نكرت جمعية روش باسي نكرت تاقيت تولي النزوعة مدحوثناك زوري أو كسانيك بند آزاد كدن أو كابره كبيو تبو فرمي ما مستعى من السياج عبيش إساب يقوت إوابو التايبو تاخير كدن فرمي والله بيان خوش بو بندي دسکوي خو ازادي ان آزاد كم انجه ويورم او وند جمعت شهرين بكرم لا تواني مال منبو حتاه نسم قوت كازاد او اوسق سقم حججه اي اتوانم لي كخو ازاد كم انجه عقل لا بولم نتفقير هجاري أتواني تواني زكدان نيه تواني بخلكي بالزكدان دسكور تواني صدقت نيه بخلكي بالصدقه ابدا اما وقال تعالى اخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم وما اريد ان اخالفكم إلى ما انهاكم عن سوره هود اياتي هشتاوهشت اخواني قولي مهربان القران في لوزه الى هود باسي في غمري خيمه بدل شعيب كشعيب دعوي ذكر بان غوازي ذكر قومك بان تبلى الاسلام جخويا رب العالمين او باسما باسك شعيب شده في المقامه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه من نام بيتواني ايوبم بيتوانت بم لو يكنه هيدان لكم واتكاتب ايورم ام شركه برسني غيري خو حراما في الكرنه ترازو حراما غشوا صاخه حراما بعمومتها وان حراما ككاتوها بيرم خشم دورم لو تاولنا نامي وشفتن بيبل مخم دور نملي وما أريد أن أخالفكم إلى ما انهاكم عنه نام في تواني أو بم لكم كاتب الشرك؟ لا هم تanzat al bidul al shirk. أعلم لا هم تanzat al تاوان او taawun. أو بري أو صريدين قلتوا التوازن جاي مدن. شو هل هر كلا زور توان دول ببخل كي مكان صهي رواجي هيا، فياوكي اهل طاعات ببخل بلي الجيد. ما مسافر آخر بابا. وعن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة. رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أم الصحابة يقول الصحابة رضي الله قال أخوه بأوشي بيت لاب الخواب من دجرته صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بغنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فأنا بخوي أخواني مهربان لفرمية بيغمار إخوات صلى الله عليه وسلم فرميتي للروج روجي قيامة كساني في بيهاي وادن, بيه وادن فريئة أقلية جهنم فيلقى في النار فريئة أقلية جهنم يلقى فريئة فريئة أقلية جهنم, اقل جهنم, اقل جهنم نبي قيمتي نبي زلامي واهي لقيامة أيين بمحاسب إخوات دعي فريئة أقلية جهنم أقلية فتندلق أقطان بطنه بدءا أجرهه أسوتيت الريخلاقان نو قدو اريد بزيت كاسوتيت يعني أسوتول شق شق امام ريخلاقانو أحشاءه وبطني هميدار بزيت اخواله لبدن بهايت كوي بدءا أجرهه فناجيل المخواه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى بدءو اريد اخوي خوها ورك أسور بده أوري خويي خويي، الصورة توه وكون جوريجي بدهي راحة بصورة توه، راحة عشان يطلعونا، جارن جوريج نجوري آش هندي بقى أبوه كواي أوه هندي كل خومنا بدي دي أو دوري تخذه دايبه يبو بردوام اسراي وتها او يا هاري جعفر مي او زلامش لا اقري بدور بدوري اخوي اخو اسرتو وها اسرتو درناكي وتولد دور اخولك يا اخوي شلون جوجريج بدوري او داس برد عاشو برد اسيا وبرده دصار درناكي وتوا بردوام اخوي دلچوب اسرتو ودوليا شي بمنكه تندي منكه ناشرين سامنكه قدوا ورينا وزقبرة أبوا بدولي الصريتوة ناتوا يدور كذلين، فيجتمع أهل إليه أهل النار، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون جهنم مكان القشة بدولي كؤبنو، أنك العذاب يخاينه، لا سزا إخوانه، بيدل يا فلان ما لك، فلان أكاذب، أما تجد تواب صلاتوا، خوان لا أجران، السوتة جهنم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 كي امام منتزاعت فيا يغير شاكي بويه بسرعه تو طبعا اناكم القدبه عموم كسي امر بكا تشاكوني يقول اخراقه دوري كبير خرج امر بار والله راسك لا دنياده من فرمان مدرت شاكه نهيم ده كله خرافه راسه ايوه بلادها العجيبه من, من اللي ذا سوتيهم منو اغي جهنم كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وااتيه متفق عليه الراس من بقيهم دهوت شاكه بكن فرمان بين دهك البت شاكه دم لو سرتهم ابو بلام والله خم شاكه ده كده هيك شاكه ده كده بقيهم دهك شاكه بكن فرضكاني خوازج وجبكن، أعتقد أن الواجبات بيد، لما كذا كان سنة جواجيبكن، شاكتنا هبي، بيه أما بيه، والله بي. اصلا خوم ولا ذكرت، ذكرت خوم شاك ذكرت، قرب مال وأنهى عن المنكر واته با يوم دا او منكره واما كان اما غناها اما وانا خوم صلم لنا ذاك القصور ذاك هاول ذاك دا قلت أم خرافية او خرافيك با يوم مد ما كانوا غناها تاونا خوم انجمدا أن خريكي منهيني لما الله وبتاشي لقلب برادري خراب لهندي شلون خوم باش زانين لهندي خوم الرافيق خوم خسرنا تونا داكل بويا معقوبة كما ما بو اخواره بالعالم جتا قيمت او ابرج دباد هم وجهني مكان ايناسن ام زلام او حركيتي بذوري خوي ازره دو لدنيا دا بخاكي دگوت شاكهو كان شاكه اين داكل خوي بخاكي دگوت خرا ما كان گناها خوش خرافي دا كردو خوي لخلفنا دا فالاز جا خوش يسد ما مسر احمد خوي لبي براستي ام بابي جي دانا براستي لكاتي خوي ابو لو تالف يا شافرمي امرك لله متشاكونه هيك الاخره بخير وفرض كيف هذا بين مسمانه خريجي بن لم ديوهات يكسب بيش بني غير فرمي اغدارش بن ها بزنن اوي فرمان دا كاب تشاكونه هيك الاخره فات قال اخوي بيتي بو شي دوا او عقوبكيتي اخوي اخوي بو هي خذ مسلحك اخوي برتشك خذ مضبوط قال لا وعمل شك او صد دعوه امر لقيما اقصى اخويا تعال اسمعني تجد جنيت شو جدي اوس زابي جديد كخرجي بد بين فضاعدها بلاقيامه بني هنا خلاباتك رد خسونه ذكرت بدوري خروج بسريتو داك من اخوي قول مهربان لا برخاتنا كان وصفتها برزينه وجونا كان ما خوش بي يا ربي خداي مكي من في حال من في لقيناه اخواني بدكك مرخوش بي لقيناه المدن وصلنا بي اخوالي شاكه بيو خلاف لي بأكواخاي ما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يجيب المضن وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم يجعلكم خلفاء.